ثمانية أزواج من الظان اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الإِبِثْنَين وَمِنَ الباقسنين قُلْآ ذك رَيْنِ حَرَّّ مَ أَمِل الأُثين أَم مشْتَمَلت أم عَلَْهِ أَ الررحامُ الأُء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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به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 إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون